بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم المصنف والاحمدات عال عن بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله سلام. اولا مسألة بدء الوحي. عرفنا كيف كان الحال قبل النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا بعض الصفات التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها قبل البعثة. عرفنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف كيف بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول المصنف: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن الكمال وهي أربعةون سنة، هذه تمام الجوله، تمام العقل، تمام كل شيء. لما تم النبي صلى الله عليه وسلم سن الكمال وهي أربعةون سنة. أرسله الله سبحانه إلى العالمين بشيرا يبشرهم بالخير ونذيرا يخوفهم من النار يبشرهم بالجنة ويخوفهم من النار ليخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور العلم يخرجهم من ظلمات متعددة من الجهل إلى نور العلم وهو نور واحد فهمنا؟ وكان ذلك في أول شهر فبراير شباب سنة ستمائة, ست سنة ستمائة وعشرة من الميلاد كما أوضحه المرحوم محمود باشا الفلكي كما كنا من قبل أيضا في تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم تبين يقول محمود باشا الفلكي قال تبين بعد دقة البحث يعني بعد البحث الدقيق تبين أن ذلك كان في السابع عشر من شهر رمضان سنة ثلاث سنة ثلاثة عشرة قبل الهجرة، وذلك يوافق شهر يوليو هذا في رمضان يوافق شهر يوليو تموز. يعني قال بعضهم في شهر فبراير يقول محمود باشا الفلكي بعد البحث الشديد تبين أن السابع عشر من شهر رمضان في سنة 13 عشر تقبل الهجرة كان موافقا لشهر يوليو تموز هذا اسم الشهور عند الأقباط سنة عشرة من الميلاد وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة أول شيء قبل أن ينزل عليه جبريل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي بالرؤيا الصادقة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا في نومه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلف الصبح كان النبي يرى رؤيا في النوم فتأتي في الصباح بالضبط كما رأها يعني قابل فلان فلانا وقال له كذا وفعل كذا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في النوم ثم في الصباح يحدث هذا كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فلق الصبح مثل انشقاق الصبح يعني واضحة كما ينشق الصبح كما ينفتح الصبح من الليل وذلك لما جرت به عادة الله في خلقه من التدريج في الأمور كلها حتى تصل إلى درجة الكمال سبب ذلك أن الله سبحانه قدر هذا في الكون قدر أن أن كل شيء يأتي خطوة بعد خطوة يأتي شيئا فشيئا فلم يرسل لم يرسل الله سبحانه الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بل جعل هذا خطوة بخطوة قال وذلك يعني سبب ذلك لما جرت فيه عادة الله في خلقه من التدريج في الأمور كلها هذا لأن عادة الله أن يأخذ الشيء درجة بدرجة حتى تصل إلى الكمال ومن الصعب جدا على البشر تلقي الوحي من الملك لأول مرة كان من الصعب أن يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من الملك لأول مرة. ثم حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء حبب إليه الخلاء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا أن يجلس وحده في بعض الأماكن يخلو بنفسه ليبتعد عن ظلمات هذا العالم ليكون بعيدا عن ظلام هذه الدنيا ويمقطع عن الخلق إلى الله لكي يكون منقطعاً عن الخلق مبتعداً عنهم خالياً بالله سبحانه فإن له في العزلة صفاء السليلة إنه عندما يكون منعزلاً عندما يكون وحده هذا فيه صفاء لقلبه لسجر يشعر بهدوء وطمأنينة <تصفيق> العزلة هي العزلة هي للجلوس وحده إن عزلة مع الناس بمعنى ابتعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو يعني يجلس وحده في غار اسمه حراء هذا غار حراب على حدود مكه فيتعبد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الليالي ذوات العدد يعبد الله ليالي ذوات العدد يعني ليست ليله بل أكثر من ذلك ليالي يعدها ليلتان وثلاثة وأربعة وخمسة يبقى عددا من الليالي صلى الله عليه وسلم يتعبد هناك فطالة أحيانا عشرا أحيانا تكون الليالي عشر ليالي وطالة أكثر أحيانا إلى شهر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هناك وكانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم على دين إبراهيم كان يدعو الله ويعبده على دين إبراهيم عليه السلام وكان النبي يأخذ لذلك زاده يأخذ الطعام والشراب الذي يكفي هو ينوي أن يبقى عشرة أيام ينوي أن يبقى اكثر أو أقل فيأخذ طعاما وماء ياخذ يأخذ الزادة لذلك فإذا فرغت إذا انتهى من ذلك رجع إلى خديجة رجع إلى بيته عند خديجة عند زوجه فيتزود لنسلها فيأخذ زادا جديدا لرحلة جديدة حتى جاءه الحق جاءه الوحي الحق وهو صلى الله عليه وسلم في غار حراء وقصة الوحي بينما هو صلى الله عليه وسلم قائم في بعض الأيام على الجبل بينما النبي هذا الغار حراء الغار هو فتحة مكان في داخل الجبل فتحة في داخل الجبل هذه الفتحة صغيرة تكفي لشخص أو شخصين أو ثلاثة بالاكثر مكان صغير فتحة صغيرة في داخل الجبل فإن كانت كبيرة سميت كهفا الكهف أكبر من الغار الغار أصغر فيما فكان النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل في يوم من الأيام ظهر له شخص، شخص مثل الناس. قال أبو يا محمد، خذ هذه البصلة لك. أنا جبريل، وأنت رسول الله إلى هذه الأمة. فتعجب النبي من هذا القول، أنا جبريل، أنت رسول الله إلى هذه الأمة. ثم قال له جبريل اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ؟ أنا لست. ممن يقرؤون ما تعلمت القراءة والكتابة لست قارئ فإنه صلى الله عليه وسلم أمي يعني لم يتعلم القراءة قبلا فأخذه جبريل فغطه بالنمط الذي كان ينام عليه حتى بلغ منه الجه أخذه جبريل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه النمط. النمط هذا الفراش الذي كان ينام عليه وضع رأسه في فراشه فهمنا؟ <تصفيق> الذي كان ينام عليه حتى بلغ منه الجهد حتى شعر النبي بالجهد تعرف الشخص إذا أمسك شخصا ووضع وجهه في الماء وهو لا يستطيع أن يتنفس فهمنا؟ ثم أخرجه ثم وضعه مدة ثم أخرجه بما يشعر يشعر بالتعب فهذا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه في ثيابه طيب بعض العلماء ذكر أن العبرة من ذلك أن يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستيقظ، أن هذا ليس في النوم أحيانا يحدث شيء عجيب لشخص فهمنا فمن شدة العجب هو, هو يضرب على وجهه يضرب نفسه لكي يتأكد أنه مستيطر وأن هذا الأمر ليس حلما ليس شيئا في النوم قال بعض العلماء هذا أخذه جبريل فغطه يعني وضع وجهه في الثوب الذي ينام عليه في فراشه في النمط الذي كان ينام عليه حتى بلغ منه الجهن حتى وصل الجهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعب ثم أرسله تركه الملك فقال أقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ قلت لك لست أعرف القراءة فأخذه فغطه ثانية ثم أرسله قال اقرا قال ما أنا بقارئ فغطه ثالثة أخذه وغطه ثالثة ثم أرسله فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق انتبه جدا يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكلام الذي يلقى إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرا واستعن في ذلك بسم الله الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الله الانسان من علق والعلق هي الانقطعه الدم المتعلقه في الرحم قطعه صغيرة من الدم هذا علق اقرا وربك الاكرم اقرا والله سبحانه هو الاكثر كرما الذي علم بالقلم الله الذي علم الناس كيف يكتبون بالقلم وكيف يتعلمون ويقرؤون بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله علم الانسان الأشياء التي لم يكن يعلمها من قبل ثم ذهب الملك النبي صلى الله عليه وسلم يفكر فيما حدث ما هذا هذه أول مره يحدث شيء مثل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ماذا حدث بالضبط لم يعرف من هو ولماذا قال له هذا القول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار ورجع إلى بيته يرجف فؤاده فؤاده يعني قلبه يرجف يعني يهتز يرجف فؤاده مما ألم به من جوع جوعه شدة الخوف قلبه يدق صلى الله عليه وسلم مما أصابه من الخوف الذي استلزمته مقابلة الملك الأولى هذا هذه أول مرة يرى ملكا من الملائكة فهذه المقابلة المقابلة الملكية يلزم منها هذا الخوف هذه أول مرة يقابل ملكا فخاف صلى الله عليه وسلم ألم لا ألم يعني أصاب بسبب ما أصابه من الرعب الرعب هو الخوف الذي استلزمته مقابلة الملك لأول مرة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة وقال يزوجه زوجه ودخل عليها فقال زملوني زملوني الإنسان إذا شعر بالخوف يشعر معه بالبد وبأن جسمه يهتز يلتعج فقال زملوني غطوني غطوني لتزول عنه هذه الكشعليلة الكشعليلة هي حركة الجلد إتزاز الجسم مع ضق القلب. تعرف عندما تخرج في الجو الليل، بما بما تشعر في الظاهر، أو عندما عند وقت الخوف أيضا، إذا رأيت شيئا مخيفا أو كنت تمشي في الليل ومرت قطة أو شيء بسرعة تحت قدميك، بما تشعر؟ هذه شعريرا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بخوف يشعر بجسمه يكتزه فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة كذا وكذا وأخبرها الخبر ثم قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي أنا خفت على نفسي مما حدث أخشى أن يكون جنا أخشى أن يكون مسا شيطانا لا أدري ماذا حدث لقد خشيت على نفسي لأن الملك غطى النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في ثيابه حتى لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم التنفس حتى كاد يموت صلى الله عليه وسلم فقالت له قال لأن الملك غطه حتى كاد يموت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له علم قبل ذلك بجبريل ولا بشكله ولكن انظر إلى المراه المؤمنه قالت رضي الله عنها كلا, كلا هذا أسلوب نف شديد والله ما يخزيك الله أبدا لا يمكن ما سبب هذا اليقين لماذا هي متأكدة هذا التاكد قالت والله ما يخزيك الله أبدا الله لا يضرك ولا يضعك في موضع ضعف أبدا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل تصل طيب ما سبب قولي هذا قالت أنت رجل صالح أنت تصل الرحم تزول الأصدقاء وغيرهم ممن قطعت من الأقارب مثل هذا وتحمل الكل الكل هو الضعيف تحمله, تحمله في السفر أو تحمله يعني تساعده في حياته وتكسب المعدوم تعطي لمن هو معدوم لا يملك شيء تكسب المعدوم وتقري الضيف، تكرم الضيوف وتعين على نوائب الحق وكلما كان في الأمر شدة أو مشكلة أنت تساعد الناس على نوائب يعني على مصائب الحظ وشدائده. فلا يصلط الله عليك الشياطين لا يمكن أن الله يضع الجن والشياطين موجهه إليك لا يصلطها إليك ولا يصلط إليك الاوهام الأوهام هذا ما يحدث في العقل من خيالات فقالت هذا ليس وهما وليس خيالا، طيب ولا مراع ليس كذبا أن الله سبحانه وتعالى اختارك اختار الله تعالى لهداية قومك يعني هذا ليس أمرا عجيبا وليس فيه نوع غش أو كذب أن يختارك الباب فأنت من خير الناس هذا قول خديجة رضي الله عنها الأولين ولكن لكي تتأكد خليجة من هذا الأمر مما ظنته أرادت أن تتثبت يعني تتأكد مما لهم علم بحال أجسد ممن اطلعوا على كتب الأقدمين طيب أرادت أن تؤكد هذا من شخص يعلم أحوال الرسل والانبياء فذهبت إلى واحد من الذين يعلمون هذا والذين درسوا هذا في كتب أهل الكتاب واسمه ورقة ابن نوفل رضي الله عنه قالت له وهو ابن عم خديجة وكان مرأة قد تنصر في الجاهليه وكان يكتب الكتاب العبراني كان يكتب بلغة العبريه لغة اليهود والنصارى كان يكتب بها فيكتب من الإنجيل بالعبرانيه ما شاء الله أن يكتب يكتب كما يريد وكان شيخا كبيرا قد عمي هو شيء ورقه من كان رجلا كبيرا قد عمي ذاهب بصره فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن, ابن اخيك اسمع هذا الكلام الذي يقوله لك واجبه عنه التنصر, التنصر كانت تبع النصرانيه هذا ورقه المنافق قبل ان يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله على دين عيسى من قبل وكان يكتب كتابهم باللغه العبريه وكان يعرفها فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى ما الذي رأيته؟ فأخبره فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما راى فقال النبي فقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس هو الوحي الناموس هو النظام والأسلوب. هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه السلام. لأنه لا يعرف أن لا قال هذا هو النموس الوحي الذي أجزله الله على موسى لأنه يعرف أن رسول الله إلى أنبيائه هو جبريل هذا ورقا يعلم هذا من خلال ماذا قراءته في الكتب من قبل أن الله يرسل إلى أنبيائه جبريل ثم قال ورقه يا ليتني فيها جدعا جدعا من شابا صغيرا ليتني كنت شابا إذ يخرجك قومك من بلادك التي نشأت لمعاد لمعاداتهم إياك ليتني أكون حيا ليتني أكون شابا عندما يخرجك قومك وتعجب النبي هل يخرجونني قال نعم فهمنا سيكرهونك سيعادونك ستضيقون عليك حتى تقلص عندما تطالبهم بتغيير اعتقادات وجدوا, علي، وجدوا عليها اباءك فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم تعجب النبي من هذا القول كيف يقول نبيا لهذا الزمان وهو لا يعرف شيئا ولا يعرف ما معنى النبوه ولا يعرف جبريل كيف هذا استغرب النبي صلى الله عليه وسلم ما نسب لقومه ايضا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول ورقه يخرجك قومه ان قومي يحبونني إن قومي يسمونني الصادق الأمين إنهم يتركون اموالهم وأمناتهم عندي إنهم يأخذون رأيي في الأمور المختلفة فكيف يخرجون؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فهم قال لتصافي بمكارم الأخلاق وصدق القول حتى كانوا يسمونه بالأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقه او مخرجين هم هم يخرجونني قال له نعم لم يأتي رجل قط يعني مطلقا من قبل ما جاء رجل من قبل بمثل ما جئت به إلا عوديا لم يأتي أحد من قبل بمثل ما جئت به إلا كان له أعداء يقاتلونه إلا عوديا وقد نطق بذلك القرآن الكريم جاء القرآن الكريم بهذا يقول الله سبحانه وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أهزنا أو لتعودن في ملتنا هكذا كانوا يفعلون إما أن نخرجكم من بلادكم وإما أن تعودوا إلى ديننا ولتمام تصديق ورقة برسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال لكي يتم هذا المعنى قال ورقة وان يدركني يومك ليتني اكون شابا ولكن اعرف انني قد صرت كبيرا ولكن لا باس ان ياتي هذا اليوم سانصلك نصرا مؤذرا لو عشت الى هذا الوقت سانصلك نصرا عظيما لماذا فهمنا لماذا قال لي ان هو يستطيع ان يكلم الناس بما را من كتب اهل الكتاب فهمنا ولكن قال انصرك نصرا مؤزرا يعني مؤكدا معضدا العضد هذا ما بين الكتف والملفع نصر معضد يعني نصر قوي عظيم ثم لم يلبث ورقة أن توفي ولكن قدر الله لم يمر وقت طويل حتى توفي ورقة رحمه الله وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وفتر الوحي مدة توقف الوحي مدة فتر يعني فأكثر أو هدأ فاتر يعني ليس حارا جدا ليس بالدا جدا فتر الوحي بمعنى نقص بمعنى هدأ عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة بقي الوحي مدة لا يأتي في بعض الأجويات ذكرت أنها أربعون يوما لم يأتي الوحي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> بعد أول زيارة من جبريل، فتر الوحي مدة لم يتفق عليها المواجفون لم يحددها المواجفون بالضبط هي شهر هي أكثر هي أقل لم يحددها قال ليشتد شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي ليكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حبا واستعدادا وتشوقا إلى لقاء الوحي وقد كان فان الحالة اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى صار كلما اتى ذلوه جبل ذلوه الجبل اعلى مكان منه فهمنا إذا أتى ذل جبل إلى مكان عالي من الجبل بدا له أن يرمي نفسه منها أراد أن يلقي نفسه من هذا المكان حضرا من قطيعة الله تعالى له بعد أن أراه نعمته الكبرى خوفا من أن الله سبحانه ماذا؟ هذا خوف من أن الله يكون قد غضب عليه لأنه خاف من لقاء الوحي الأول بعد أن راه الله نعمته الكبرى وهي اختياره لأن يكون نبياً بين الله وبين خلقه فهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من هذا قصة أنه كان يريد أن يغمي نفسه من الجبل لم تثبت بإثناء صحيح فهما لأن بعض الناس هي مذكولة هنا أنه كان يصعد فوق الجبل ويريد أن يلقي نفسه لأن الله اختاره نبياً ثم هو خاف فسحب الله أو أخذ منه رسالة هكذا يقولون ولكن لم يكن الأمر كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حكمة من ذلك إلى جانب أن هذا الخبر لم يثبت بإسناد صحيح أنه كان يريد أن يقتل نفسه فيأتيه الملك ويقول اطمئن أنت رسول الله فيعود مثال نعم لا مسألة أنه كان يريد أن يغمي نفسه من فوق الجبل ومجأ وقت على هذا وعاد الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاد بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في يوم من الأيام إذ سمع صوتا من السماء سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا في السماء عادة عندما يكون المطر تسمع الصوت الشديد أن تتنظر في السماء النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من السماء فرفع بصره إلى هذا الصوت ورفع عينه ينظر إلى هذا الموضع رفع بصره إلى هذا فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس بين السماء والأرض بينما هو ينظر وجد نزل الذي جاء إليه في غال حراء وقال أقرأ ولكن راه الان على صوره اخرى يصد ما بين المشرق والمغرب من كبر حجمه فلعب خاف النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه لتذكر ما فعله في المره الاولى فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دثنوني دثنوني نفس المعنى غطوني فانزل الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم يا ايها المدثر كن فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر نزلت الآيات الاولى من سورة المدثر وهذه كانت بعد نزول آيات سورة العرب هذا مشهور جدا مشهور أن المدثر هي اول سورة نزلت بعد المشهول المشهور والا فالخلافات كثيرة يا أيها المدثل، نحن قلنا دثلوني دثلوني يعني غطوني. يقول الله سبحانه يا أيها المتغطي يعني متغطي بثياب من الخوف أو من البل. يا يا أيها المدثل، قم فأنزل. فهمه؟ حذر الله سبحانه الناس من عذاب الله إن لم ااا هذا بعده. قال أولا يا أيها المدثر يعني المتلفف بالثياب قم فأنذر قم إلى الناس انذر ينذر كلنا خوف يخوف بشر بالجنة وانذر بالنار فهو يخوفهم قم فأنذر الناس خوفهم من الله حذرهم من عذاب الله إن لم يرجعوا عن غيهم الغي هو الضلال وما كان يعبد آباؤهم نخبرهم بهذا ثم قال وربك فكبر خص الله سبحانه بالتكبير من العظيمه العظيمة ولا تشرك معه في, في ذلك غيره لا تشرك أحدا مع الله, مع الله فاجعل الله سبحانه كبيرا في عينك في كل شيء وثيابك فطهر طهر ثيابك يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يطهرها؟ ينظفها بالغسيل وثيابك فطهر ولا تمن ولا يعني لتكون مستعدا للوقوف بين يدي الله إذ لا يليق بالمؤمن أن يكون مستقبرا نجسا أنت تقف امام الله فينبغي أن تكون على صورة حسنه ليس من الجيد أن يكون الإنسان المؤمن ماذا قبيح الصورة يأنى من يراه ولا يسلم عليه مثل هذا قال نظف ثيابك لتكون مستعدا للوقوف بين يدي الله تعالى اذ لا يليق بالمؤمن لا يليق يعني لا يصح لا لا يناسب ان يكون مست يكون نجسا لا يجوز للانسان المؤمن ان يكون هكذا قدر وغل ليس نجاسا ولكن ليس نظيفا ولهذا ذكره وحده وذكر نجسا وحده والوجز فهجر الوجز هو ماذا؟ هو الأصنام هو العبادات الباطلة والمعنى تجنب أسباب الوجز كلها, كلها. الوجز هو كل ما يشرك به من دون الله تجنب أسباب الرجز يعني أسباب الهلاك أسباب الموت أسباب العذاب يوم القيامه وهو العذاب بان تطيع الله وتنفذ امره تجنب هذا والرجز فهجر ابتعد عنه كيف نبتعد عنه نبتعد عنه بان ماذا بأن نطيع الله ننفذ امره دائما قال الله تعالى ولا تمن تستكسر لا تمنون يعني لا تعطي الناس عطاءا وأنت تريد منهم أكثر طيب بعض الناس يهدي هدية للملك وهي ليست غالية جدا والملك يرد له الهدية كيف يرد بقدر الملك يردها أغلى طيب ما من الناس يفعلوا هذا فالله تعالى بين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من طيب الخلق لا تمنن على الناس لا تمنن يعني لا تعطي تستكثر يعني بنية أن تستكثر لا تعطهم وأنت تريد منهم زيادة أي لا تهب احدا يعني لا تعطي هبه صدقة لأحد وانت تطمع أن تصعيد من الموهوب أكثر مما وهب لك أنت عندك أمل، أن تأخذ منه شيئا اكثر مما أعطاك، فهذا ليس من شأن الكرام، ولرب نعم هذا ليس من صفه أصحاب الكرام أنه يستأثر لنفسه بالشيء جيد ولا يعطي الفقراء منه، قال ولربك فصل. يعني اصبر في سبيل الله يا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الطريق ليست سهلة حين ستجد أعداء دين يقاتلونك في كل زمان وفي كل مكان سيلحقك من أذا قومك شيء كثير حينما تدعوهم إلى الله عندما تذهب لدعوتهم إلى الله سيلحق بك شيء كثير من الأذى فاصبر على هذا الأذى لأن هذا هو قضاء الله تعالى في هذا الأمر. <تصفيق> نعم، تمام؟ هذا بالنسبة لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار نقف بجد الله تعالى عنده، وننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة الدعوة سرا كيف بدا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يدعو سرا ولما أمر الله تعالى بهذا اولا